ايها الابن الوحيد الكلمة الذي احبنا وحبه اراد ان يخلصنا من الهلاك الابدي ولما كان الموت في طريق خلاصنا اشتهى ان يجوز فيه حبا بنا وهكذا ارتفع على الصليب ليحمل عقاب خطايانا نحن الذين اخطأنا كرية العيسون كرية ليس يا رب برحام نحن الذين أخطأنا وهو الذي تألم نحن الذين ناصرنا مدينينا للعدل الإلهي باذنوبنا وهو الذي دفع الديون عنا لأجلنا فضل التألم على التناعم والشقاء على الراحة والهوان على المجد والصليب على العرش الذي يحمله الكاروبين قبل أن يربط بالحبال ليحلنا من رباطات خطايانا توضع ليرفعنا جاع ليشبعنا وعطشا ليروينا وصعد إلى الصليب عريانا ليكسونا بثوب بره وفتح جنبه بالحرب لكي ندخل إليه وَنَسْكُنَا فِي عَرْشِ نِعْمَتِهِ وَلِكَي يَسِيلَ الدَّمُ مِنْ جَسَدِهِ لِنَغْتَسِلَ مِنْ آثَامِنَا وَأَخِيرًا مَاتَ وَذُفِنَ فِي الْقَ يا عيسون كريه ليسون يا ربارحان وأخيرا ماتا ودفنا في القبر ليقيمنا من موت الخطيئة ويحيينا حياة أبديا فيا إلهي إن خطاياي هي الشوك الذي يؤخذ رأسك المقدس أنا الذي أحزنت قلبك بسروري بملذات الدنيا الباطلة ما هذه الطريق المؤدية للموت التي أنت سائر فيها يا إلهي ومخلصي أي شيء تحمل على منك بيك هو صليب العارب الذي حملته عوضا عني ما هذا ايها الفادي ما الذي جعلك ترضى بذلك ايهان العظيم اي يزل الممجاد اي وضع المرتفع يا لا يضم حب كيرياليسون صان كيرياليسون صانع را بور قا هو حبك العظيم الذي يجعلك تقبل احتمال كل ذلك العذاب من اجلي اشكرك يا الهي وتشكرك عني ملائكتك وخليقتك جميعا لاني عاجز عن القيام بحمدك كما يستحق حبك فهل رأينا حبك اعظم من هذا فاحزني يا نفسي على خطاياك التي سببت لفاديك الحنون هذه الآلام ارسمي جرحه أمامك واحتمي فيه حينما يهيج عليك العدو اعطني يا مخلصي أن أعتبر عذابك كنزي وإكليل الشوك مجدي وأوجعك تنعني ومرارتك حلاوتي ودمك حياتي ومحبتك ا فخري وا شوقي كيريان لا يسونك ليه لا يسون يارا المسيح اجراحيني بحربة الحب الالهي يا موت المسيح اسكرني بحب من مات من اجلي يا دم المسيح طهرني من كل خطية يا يسوح حبيبي اذ رأيتني غصنا يابسا رطبني بزيت نعمتك وثبتني فيك غصنا حيا ايها القرمة الحقيقية وحينما اتقدم لتناول اسرارك المحيية اجعلني مستحقا لذلك ومؤهلا للاتحاد بك كي أباك السماوي بنغمة البنين قائلا أبانا الذي في, في السماوات ليتقدس اسمك ليدي ملكوتك تكن مشاتك كما في السماء كذلك على الأرض وبذنا كفافنا أعطينا اليوم وغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن غيضة للمزنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرية